إذا اشترى صاحب محل كثير من المواد الغذائية التي تحتوي على المادة التي ذكرناها ثم علم بتحريمها فهل يرمي تلك المواد نعم دام أنه محرم فعلم به فعليه أن يرميه ولا يتصدق به أو يحتفظ به فإذا كان يستعمل استعمال اخر مثلا الحيوانات او في اشياء جائزه يستعملها اما ان يعطيها للناس او يبيعها او يدخرها بحجه انها تبذير لا مثله مثل الخمر اذا كان عنده خمر ثم تاب فهل يبيع الخمر لا يرميه كما فعل الصحابه لما نزلت ايه تحريم الخمر فذهب الصحابة إلى بيوتهم وأراقوا كل الخمور التي كانت عندهم. ويتذكر الآية ومن يتق الله يجعل له مخرجاً.